نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد أيها المشاهدون الأعزاء مشاهدي قناة الحافظ الفضائية أحييكم جميعا بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تاج الحافظات ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وياكم من أهل القرآن وخاصته وأن يرزقنا شفاعته في الدنيا والآخرة اللهم أمين يا رب العالمين أيها المشاهدون الأعزاء اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب بضيوفي وضيوفكم فضيلة الشيخ محمد لبيب الداعية الإسلامي المعرف أهلا بكم مرحبا شيخ محمد أهلا بك ربنا بك كما اسمحوا لي أيضا أن أرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور محمد راجح أيضا الداعية الإسلامي المعرف أهلا بكم محمد دكتور محمد لا خليك كما أيضا اسمحوا لي أيها المشاهدون الأعزاء أن أرحب بمتسابقات حافظات ماهرات مبدعات أسأل الله أن يبارك فيهن جميعا أرحب المتسابقة الأولى عائشة حسين وأرحب المتسابقة الثانية سلمة محسن أما المتسابقة الثالثة فهي زهراء خالد محمد جويش أما المتسابقة الرابعة فهي روان فتح الله اللطيف المتسابقة الخامسة هي إيمان مصطفى يوسف أهلا ومرحبا بكنا أيها المتسابقات مرحبا بكم جميعا ربنا برك فيكم إن شاء الله أيها المشاهدون الأعزاء يقول الله تبارك وتعالى في محكم آياته إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون وخير ما نبدأ به في هذه الحلقة وفي بدايتها القرآن الكريم فستقوم المتسابقة عائشة حسين بقراءة آيات بينات من كتاب الله تبارك وتعالى لكن قبل أن تقرأ عائشة علينا تأملوا معي هذه الفتاة الصغيرة السن الكبيرة المقام بالقرآن أسأل الله أن يبارك فيها طبعا عائشة حسين التي تنظرون عليها الآن تحفظ القرآن الكريم كاملا هي تبلغ من العمر ست سنوات وتحفظ تحفظ الأطفال كاملة وتحفظ أيضا الخريدة في علم التوحيد وتحفظ ألفية ابن مالك في النحو الصرف هذه الطفلة الصغيرة فازت بالمركز الأول على جمهورية مصر العربية في حفظ القرآن الكريم كاملا وكرمها فخامة الرئيس محمد حسني مبارك أسأل الله أن يحفظه وأن يحفظ جميع المسلمين اللهم مين. كيف حالك يا عائشة؟ بله خير الحمد لله رب العالمين؟ لا. طيب عائشة يلا كده اقرأنا آيات بينات من كتاب الله تبارك وتعالى تفضل يا عائشة على بركة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه مدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالله هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كذبوا سماء عليهم أنذرتهم أمنم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصغارهم <تصفيق> <سؤال> بارك الله فيك يا عائشة ونفع الله عز وجل بك بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا أسأل الله أن يبارك فيك وفي والديك اللهم أمين يا رب العالمين عائشة تفسنة كم إن شاء الله؟ ولا لأبتدائي بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيك بإذن الله سبحانه وتعالى شيخنا الشيخ محمد بارك الله فيك يقول الله تبارك وتعالى في محكم آياته وهذا كتاب أنزناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه يقول إمام العلم رحمه الله بدر الدين الزركاشة على رحمه الله في البرهان يقول أيها الناس اعلموا أن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 وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى من احتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه ليتلى فقال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور كما أنزل الله تعالى كتابه ليتدبر من بعد التلاوة التدبر فقال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب أفليتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعلموا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يحب أحدكم أن يأتي بمكان كذا فيأتي بناقتين عظيمتين فقالوا يا رسول الله كلنا يحب ذلك فقال عليه الصلاة والسلام إذا ذهب أحدكم إلى المسجد فتعلم آيتين فهو خير له من ناقتين عظيمتين وسلاسة خير من سلاسة وأربعة خير من أربعة وذكر أعدادهن من الإبل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما قوم جلسوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده هكذا دعان الله عز وجل لتلاوة كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم حسن على تعاهد القرآن فلا يكفي مجرد الحفظ فإن الحفظ وبعده انقطاع فإن سيتدارك هذا الحفظ نسيان فقال عليه الصلاة والسلام تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده هو أشد تفلتا من الإبل في عقلها أو كما قال صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة رضي الله عنه إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن اتسع بأهله وزاد خيره ودخلته الملائكة وخرجت منه الشياطين ويقول عمرو بن العاص رضي الله عنه من قرأ كتاب الله سبحانه وتعالى فإنما أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه كذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس ينامون وبنهاره إذا الناس يخوضون وبصمته إذا الناس يخوضون ويعرف بخشوعه إذا الناس يختالون ينبغي لحامل القرآن ألا يكون جافيا ولا مماريا ولا صخابا ولا صياحا ولا حديدا يعني لا يكون فيه حدة هذا هو حامل القرآن حتى يقول الفضيل بن عياد رحمه الله تعالى حامل القرآن هو حامل رأي الإسلام حامل القرآن هو حامل رأي الإسلام فلا يله مع من يله ولا يلغ مع من يلغ تعظيما لحق القرآن الفضيل بن عياد هذا كان قاطعا للطريق يعني كان يهدد الناس بالسلاح ويأخذ أموالهم في قطع الطريق فسمع آية واحدة من كتاب الله تعالى فتحول مساره من الشقاء إلى الصلاح وأصبح أحد علماء المسلمين المشهورين الذين يعتد بأقوالهم في التفسير هذه الآية آية من سورة الحديد ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتابة من قبل فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون آية واحدة حولت هذا الرجل إلى أحد علماء المسلمين حتى يقول ابن, كبس ابن كثير رضي الله عنه ورحمه الله تعالى في التفسير في قوله تعالى أيكم أحسن عمل قال قال الفضيل بن عياد أحسن عملا يعني أصوبه وأخلصه أصبح بيعتدي بكلامه في التفسير نعم أستاذ كان مازا قبل ذلك الله كان سبحان خطاع سبحانه مغير الأحوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الغراء مسلم من حديث أنس رضي الله عنه إن قلوب العباد بين أصابع من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيه طبعا شيخ محمد عندما نرى أمثال عائشة وهؤلاء الحافظات التي دائما ما تظهرهم قناة الحافظ الفضائية فهذا يعني ما يثلج صدور المسلمين في هذا الكم الهائل من الزخم الموجود الآن في هذه الأم لو تسمح لنا طبعا نستمع إلى متسابقة ثانية هي المتسابقة سلمة محسن عبد التواب أيها المشاهدون العزاء طبعا تأملوا جيدا في هؤلاء المتسابقات وقولوا سبحان الله عز وجل و أضع الله عز وجل إلى قناة الحافظ والعاملين فيها التي أتاحت لهؤلاء الفرصة أن يظهروا على شاشتها وأن يظهروا العين سلمة محسن عبد التواب هي تحفظ القرآن الكريم كاملا بسم الله ما شاء الله ثانيا هي تبلغ من العمر ثمان سنوات وتحفظ تحفة الأطفال كملة وتحفظ أيضا الخريدة في علم التوحيد وتحفظ ألفية ابن مالك في النحو والصرف طبعا سلمة فازت في بالمركز الأول في مسابقة الاتحاد الإقليمي للجمعيات المؤسسة الهلياء كما أيضا فازت في مسابقة الأزرق كيف حالك يا سلمة؟ الحمد لله أخبرك إيه؟ الحمد لله أسأل الله أن يسلمك من كل مكروه قولي آمين. آمين طيب سلمة ونحن في زمرة أهل العلم والعلماء أريد منك أن يعني تقرأ اول أول رحفة الأطفال. يقول راجي يقول راجي رحمة الغفور ردا من سليمان وهو الجمزوري الحمد لله نصلي على محمد وآله ومن تلاه وبعد واز... هذا هذا نظمه وبعد هذا النظم المريدي في النون والتنوين والمدوّي زميته برحفة الأطفال عن شيخنا. ربنا أبارك فيك يا سلمة ونفع الله بك سلمة في سنة كم إن شاء الله؟ سلعة تلتة تلتة بسم الله ومشاء الله ربنا أبارك فيك يا سلمة بإذن الله سبحانه وتعالى طيب دكتور محمد ونحن في جلسة القرآن الكريم وأهله يعني يقول الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجران كبيرا ورأوا الإمام في صحيح من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران ويقول يحيى بن معاذ رحمه الله ورضي الله عنه اعلموا أن القرآن قد أدلكم إلى وليمة الجنة ودعاكم إليها فليسرع الناس إليها ويتركوا الدنيا لو تحدثنا ونحن أيضا في هذه الجلسة المباركة عن معجزة القرآن الكريم كيف كانت معجزة للعرب وكيف كانت معجزة للبشرية بأكملها يعني أذكر كلمة للمستشرك الفرنسي فنسي منتية عندما قال القرآن الكريم معجزة كل العصور وكل الدهور. تفضل أستاذا حبيب قول الله السميع العليم الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته بسم الله الرحمن الرحيم رحمة الله عز وجل ونصلي ونسلم ونبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد القرآن الكريم كتاب أنزله رب الأرض والسماء على قلب سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين وحي السماء جبريل عليه السلام المتعبد بتلاوته المعجز للإنس والجن والله عز وجل عندما خلق الإنسان جعله جسد وروح وجعل للجسد غذائه من الطعام والشراب والنبات والصيد والحيوان وجعل للروح غذائها وكذلك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 وآتاه الله عز وجل المعجزة التي تناسب حال قومه يعني لما ننظر في موسى عليه السلام كانت معجزته في عصاه التي أعطاه الله إياه والتي تغلب بها على سحر السحرة ولذلك عندما رأوا المعجزة والآية آمن وعلموا أن هذا ليس بسحر وأنها معجزة من الله تبارك وتعالى فقالوا إنا أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبغى عيسى عليه السلام نبغ قومه في الطب وفي بعض وفي شفاء بعض الأمراض فآتاه الله عز وجل من العلم أن يبرئ الأكمه والأبرص والأعمى ويحيي الموت بإذن الله صالح عليه السلام صالح عارفون يا أولاد؟ سيدنا سيد صالح عليه السلام, عليه السلام. عليه معجزة السلام. أو قومه نبغوا في النحت نعم. نحت التمثيل زي الجماعة اللي بينحطوا كده أبو الهول والأهرامات كانوا بيجيبوا للحديد ويقطعوا الجبال وين وينحتون من الجبال بيوتا فارهين, فارهين. سبحان الله آه. سبحان الله. هؤلاء الناس عندما كانوا ينحتون في الصخر أخرج الله عز وجل لهم من الصخر ناقة ناقة عظيمة فكانت معجزة لصالح عليه السلام ولما جحدوا نعمة ربهم تبارك وتعالى قتلوا هذه الناقة يعني يفهم من هذا أستاذنا الحبيب أن لكل نبي معجزة لكن معجزة كل نبي يعني تقتصر على زمانه ومكانه تمام إذا مات هذا النبي فمعجزته قد نقضت إلا معجزة محمد صلى الله, صلى الله عليه, عليه وسلم لماذا لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام نعم وأن رسالاته صلى الله عليه وسلم لم تكن للعرب وحدهم نعم. بل هي للناس كافه نعم. هذا نعم. هذا الدين للناس كافه نعم. ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم نعم. لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين طيب لماذا كانت المعجزة معجزة كلام أو قرآن فيه بلاغة العرب يعني في عجالة في, في بساطة حياتهم اللي كانوا عايشينها في الصحراء كانت حياة صعبة للغاية يعني ناس غير متقدمين في أي علم من العلوم لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا تجاريا يعني في السياسة كان حوالين منهم الفرس والروم ملك الفرس ملك الروم حضارات اليونان الرومان الهنود ملك الحبشة هم كانوا لما يسافروا اي بلد يعني اعظم ما فيهم يدخل هذه البلد ويخرج دون ان يقابلوا احد لا. فليس لهم شأن سياسي في المجتمعات حولهم ما لهمش شأن تجاري لان التجارة والصناعة قائمة على الزراع وهم في بلد لا زرع فيها ولا ماء. يفهم هذا أستاذنا حبيب أن, أن اللغة العربية برعوا فيها لأنها تعتبر مجالهم المفتوح أمامهم. لا ليس عندهم مثلا كبلاد الشام. ما كانش عندهم ده أي ده ده هوايات. ده. نعم غير هم غير أنهم معكفون على اللغة نعم. اللغة العربية نعم. و... والكلمة وجعلوا لها سوقا. نعم. سبحان الله. آه أسواق. آه. نعم. آه. يعني يتبادرون فيها أو يتناولون فيها الكلمات وكل منهم يقول ما عنده من الكلام المعجز والبليغ وحتى لو, لو ظهر فيه واحد يكتب يقول استر علي حتى لا يعلم أحد أنني أكتب فأنقل عن فلان وهكذا فنزل القرآن الكريم ليعجز هؤلاء جميعا في لغتهم الله كله يعني تخيل يا دكتور وائل يعني هناك من الأطفال ما كان يتحدث اللغة العربية بطلاق والنساء نعم. النساء في نعم. البيوت نعم. كنا يتحدثنا اللغة العربية بطلاق يعني لما تقرأ حديث أم زرع نعم. يعني آه آه حديث طويل الشيخ نعم. تجد يعني نعم. أن سيدة عيشة رضي الله عنها وأرضاها اللي بيعتدي عليها المجرمين الآن. نعم حسبن الله. حزب حسبن الله, الله ونعم الوكيل فيهم. نعم نعم يعني تقول أن إحدى عشرة مرأة جلسنا وتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمنا من أخبار أزواجهن شيئا. نعم يعني واحدة منهم تقول زوجي العشناق إن أنتق أطلق وإن أسكت أعلق. <تصفيق> واحدة تانية تقول زوجي حايا غايا يا كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كل الله الله يا سبحان سيدنا الحبيب الدكتور محمد يعني القرآن الكريم فعلا ليست معجزة للعرب فقط أستاذنا أستاذ محمد يعني القرآن الكريم فعلا معجزة كل العصور يعني يعني بعض الناس للأسف الشديد كما تعلم حضرتك إن يقول لك أن القرآن معجزة للعرب وهذا يعني الشخص ده ينفي أنه يكون معجزة للأمة الأخرى بل سبحان الله القرآن الكريم موجود فيه كل شيء الطب والهندسة والزراع أنا أقول لحضرتك بس لا. الجملة الأخيرة لا. في هذا الكلام يعني هو من خصائص القرآن الكريم له خصائص تتعلق بأسلوبه لا. ولغته له خصائص تتعلق بفضله فضله وشرفه وشفاعته لا. لأهله له خصائص عامة من ضمن الخصائص التعلق بأسلوب القرآن ولغته لا. أنه لا يعلو على أفهام العامة ولا يقصر عن مطالب الخاصة بمعنى إن الإنسان العادي الطفل الصغير الشاب ال... الذي لم يدخل جامعه أو كلية عندما يقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى ويقرأ في المصحف الشريف يفهم المعاني يفهم معنى الكلمات التي يقرأها ويخشع قلبه وتدمع عينه ويخر ساجدا لربه ومولاه لأنه فهم من آيات القرآن الكريم والعالم العالم في الطب في الهندسة في التجارة في الزراعة في أي مجال من مجالات الحياة في اللغة العربية الذي تفنن في علوم اللغة في الصرف والنحو والبلاغة وغيرها كل من يقرأ في كتاب ربه ومولاه كل من قرأ في القرآن الكريم يجد فيه محار فكره وبغية عقله وأنه يعجزه في علمه الذي أعطاه الله إياه فلا يملك إلا أن يخر ساجدا لربه ومولاه ويقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة ثم يقول رب زدني علم بارك الله فيك أستاذ محمد على هذه الكلمات الرقيقة وتسمح لنا أن يعني نجول ونصول مع هؤلاء المتسابقات الحافظات طبعا شيخنا الشيخ محمد يعني عندما نرى هؤلاء المتسابقات الواحد فعلا يعني يثلج صدق. أكيد ضار. تعالوا يعني سادت الكرام يعني نسول مع المتسابقة الحافظة المهيرة زهراء خالد محمد جوش. بالمناسبة أيها المشاهدون الأعزاء زهراء خالد محمد جويش تبلغ من العمر خمس سنوات. وتأملوا معي جيدا هذه المتسابقة التي علمها ربها كيف تقرأ القرآن. هذه المتسابقة تحفظ واحد جزء. بسم الله ما شاء الله. وتحفظ أيضا تحفظ الأطفال كاملة والخريدة في علم التوحيد وتحفظ الفيت ابن مالك في النحو السرط وفازت في مسابقة تاج الحافظات والتي عقدت بحية العمرانية وأيضاً فازت بمسابقة تاج القرآن وفي مسابقة الخرافي لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى إزايك يا زهراء إزايك يا زهراء أخبرك إيه بسم الله ما شاء الله طيب ممكن تقرب فضلك؟ مفضلك عايزك تقرب معي كده مبؤك ربنا بك فيك وعزك. زهرة طبعا دي 5 سنوات بسم الله ما شاء الله مين اللي بيحفظ القران ان شاء الله الله كلثوم بسم الله مش ربنا يبارك فيك وفيها إن شاء الله طول طيب يلا كده عزيزه بقى تقرئي لنا كده قران وتسمعي وتسمعي المشاهدين الأعزاء القرآن الكريم يا تفضلي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم طب عفوا عفو يا زهره ممكن أطلب منك طلب عايزك تبصي للكاميرا عشان كده المشاهدين يشوفوك إن شاء الله وينبهروا بقراءاتك بإذن تفضلي على بركه الله الشيطان الرجيم من الله اعوذ لي إلى الذين عاهدتم من المشركين غير الله الكافرين. من الله إِنَّ النَّاسَ يَومَ الْحَقِّ الأَكْبَرَ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ تَبَتُّمْ فَوَحِيرًا لَكُمْ إِنَّ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ عِنْدَ مَجِدِ اللَّهِ فَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ بِنَادِيمِ إِلَّا الَّذِينَ هَادُمَ إِلَّا الَّذِينَ هَادُمَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ولم اهلا يا زهره وعليكم اهلا قادم الى, إلي إن, ان الله إن الله المتقين. ربنا يبارك فيكي يا زهره طبعا يعني بسم الله ما, ما شاء الله أنا بس عايز أقول حاجة يعني لزهراء <تصفيق> انت ليه ما قراتيش البسمله يا زهراء في بداية صورة التوب يعني ليه ليه كده يا زهراء طبعا هي طبعا استاذنا آه. حبيب طبعا هي صغره السن ربما لا فعلا لكن شوف سبحان الله تقولتي بالاول يا حبيبه اعوذ بالله السميع العلم لا اذان الله ورسوله آه. آه. نعم سبحان <تصفيق> الله <تصفيق> يعني <تصفيق> يعني ابو <تصفيق> الاسود يعني, <تصفيق> يعني <تصفيق> جابت الاثنين وفي ناس كتير من الكبار والله يعني بيقعوا فيها بيقعوا فيها نعم نعم نعم ابو <تصفيق> الاسود دي وضع علم النحو خصيصا <تصفيق> لما حصل لحن في الايه لما حصل احنا في الايه سبحان الله طيب يا زهراء تعرفي تردي على الاستاذ الدكتور محمد ليه قرأتي عوض بلمسة من العمشة ترايمه وتجب اسم الله الرحيم ولا حرج عليك إن لم توجب يا الله واسمع الله الرحمن الرحيم ولا يمفيش بس اسم الله إن شاء الله, بسم الله, الله. زهراء يعني طبعا أنت فعلا يعني خمس سنوات واحد وعشرين جزء طيب أنا عزيز كده تم عنا أول مطلع من ألفي تلميذ ما شاء الله قال محمد إنه من مديكي أحمد رب الله خير مديكي مظليا على النبي المصطفى، فهؤلاء مستكبرين الشرف، وأستعين الله في ألف أيام قاس الدنيا، هما وعيات قريب لكثا أزمو جزي، فاتقوا البذل بعد ما جزي، ات ات, أت... ربنا أبريك فيك يا زهراء والله يعني بسم الله ما شاء الله ربنا أبريك فيها شبيخنا الأعظام وأسألنا الكبار كثير جدا من يعني مش هقول من الطلبة من حبلة المجلسة والدكتوراه لا يحفظون هذه الألفية بسم الله ما شاء الله ربنا أبريك فيك يا زهراء أيها المشاهدون الأعزاء انظروا إلى هذه البنت الصغيرة وقال الإمام مالك بن دينار عليه رحمة الله لو طهرت قلوبكم يا معشر المسلمين لما شبعتم من قراءة القرآن الكريم فأسأل الله أن يبارك فيها وفي أبيها وفي أمها وفي محفظتها وفي كل, كل من يساعد في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى اللهم أمين ربنا. استاذنا الحبيب وشيخنا الشيخ محمد بارك الله فيك يقول روى الإمام الحاكم في المستدرك من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تعالى أهلين من الناس فقالوا من هم يا رسول الله قالهم أهل القرآن هم أهل الله وخاصة ويقول الإمام العالم يحيى ابن كثير عليه رحمة الله ناقلا عن ابن عون أنه قال يا معشر الناس إني والله أحب لكم ثلاثا منها هذا القرآن تتلونه آناء الليل وألاء نهر لو تحدثنا حضرتك وأنت تعلم وكل المشاهدين يعلمون أن قناة الحافظ رفعت شعار من أول يوم قر قناة الحافظ قرآن ونصوص وهي توجب المحافظات والقرى والنجوع لي يعني إظهار الحافظين والحافظات وعقد مسابقة وهي مسابقة تتاج الحافظات أسأل الله أن يجعله يجعلها في ميزان حسنات الجميع اللهم من. لو تح... هل تعتقد حضرتك أن عقد مثل هذه المسابقة والمسابقات كفيلة لتحفيز الأبناء وال... والبنات على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه صلى صلى وسلم وبعد فإن من أعظم مشاريع هذه القناة القيام بالمسابقات وحضور المسابقات لتحفظ القرآن لأن بداية حفظ الدين وحفظ الشريعة بدايتها حفظ, حفظ قلام الله سبحانه وتعالى فهذا المشروع من أعظم هذه المشاريع وهذه المسابقات يتحفظ كثيرين من الشباب بل ومن دونهم الأطفال ومن يعلوهم من الرجال على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وبمقدار حفظ كتاب الله وتدبر في هذه الأمة يكون الخير فيهم إن شاء الله تعالى فمن أعظم هذه المشاريع التي تقوم بها هذه القناة مشاريع حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى حتى تعود هذه الأمة إلى كتاب ربها وإلى قرآنها فيعصمها من كثير من النوازل ويعصمها من كثير من الآفات ومن البدع ومن السقطة عفوا سيارة سيارة الكريم فضل. بس معنا مداخلة من أم زينب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بك يا أختنا بارك الله فيكم وبارك الله فيديفنا ومشايخنا العزام <تصفيق> الله يبارك فيك وأطفالنا الحقيقة يعني الوحد مش قادر يوصف احساسه الواحد يعني يبكي من سماع القرآن الكريم نعم. من أفواه الأطفال للأبرار دول حاجة بجد ناشا الله بارك الله في قناة الحافظ إنها تعرض لنا الوجوه المضيئة الجميلة ديت no. يعني نفسنا إن هم يعني يعني الواحد مش عارف بجد يقولي بس نفسنا يعني كل أولادنا يحفظوا القرآن زي الأطفال الجمال دول مش عارفين هم yeah. يعني بيحفظوا القرآن فين بالضبط no. ويعني فعلا ممكن يعني أي في السنة المناسبة لبداية القرآن يعني زي الأطفال دول كده حافظوا عشان أولادنا يحفظوا no. بس إن تغير زي دول وبارك الله فيكم مزينب عفوا مزينب هل تعتقد أن عقد مثل هذه المسابقات التي تتعقدها قناة الحافظ الفضائية ويعني سبحان الله أخذ شهرة عظيمة وأخذ هذا البرنامج شهرة عظيمة وتاج الحفظات. هل تعتقد أن هذه عقد مثل هذه المسابقة كفيل أو كفيلة بتحفيز الأبناء والأمهات وما تقول للأمهات والأباء الذين تركوا الأولاد وبناتهم دون حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وطلت. هل بقت معنا؟ قطع الاتصال عفوا فعلى كل نشكركم مزينب على هذه المدخلة ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيك تفضل أستاذ الشيخ محمد عفوا الشيخ. فمن أعظم مشاريع هذه القناة هذا الأمر بالتسابق بين الحافظين والحافظات هذا يعني يؤهل الكثير من الناس ويحفزهم على أن يحفظوا كتاب الله كما قالت المتصلة أنها تتمنى في أولاده أن يكون كذلك نعم. وكثير من الأمات يتمنينا نعم. في أولادهن أن يكون كذلك فهذا نوع من التحفيز ها يعني هذا الاتصال يدلل على هذا المعنى أيضا نعم. نعم نعم, نعم الحبيب يعني حتى سبحان الله شيخ محمد سبحان الله رضى ما أن أم الدرداء دخلت على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت لها يا عائشة عمن يدخل أهل الجنة الجنة وما ثواب من يدخل ومن وما ثواب من يقرأ القرآن في دخوله الجنة؟ فقالت له أم المؤمنين عائشة إن درج إن عدد درج الجنة بعدد آية القرآن الكريم. فمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن فليس فوقه أحد. يعني عندما نرى هؤلاء البنات وهؤلاء الفتيات ونرى أيضا الشباب الإخوة ونرى هذه الأمة هل تعتقد حضرتك أن الأمة الآن فعلا؟ كفي أن تقود نفسها بالقرآن الكريم ولا لسه محتاجة يعني زي ما نقوله كذا محتاجة زق للقرآن الكريم إن شاء الله لكي تقود العالم بإذن الله سبحانه وتعالى. وبالفعل هذه الأمة لا تقود غيرها لا. إلا بالقرآن لا. وخيريت هذه الأمة في صلاح نفسها وإصلاحها لغيرها لا. ولا يكون لها صلاح في نفسها وإصلاحها لغيرها لا. إلا بكتاب الله تعالى لا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الإيمان بالله صلاح في النفس ويتعدى هذا الصلاح إلى الغير بماذا؟ بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر فإذا ما قال البعض هل أنتم أوصي على البشر تقولون لهم وتصلحونهم نقول لا خيرية في هذه الأمة إلا إذا فعلت ذلك فإن الأمر بالمعروف والنهي المنكر فيه سداد للنفس وتزديد للغير ليس من باب الوصاية على أحد إنما لا يتم الخير لهذه الأمة على نفسها ولا لغيرها إلا بتمام هذا الأمر والحكم ما حكم به ربنا سبحانه وتعالى لا ما حكم به البشر نعم بارك الله فيك شبح محمد وأسأل الله عز وجل أن ينفع بعلمك وأن ينفع المشاهدين ألا أيها المشاهدون الأعزاء تعالوا أيضا نستمع إلى متسابقة أخرى وحافظة أخرى هي المتسابقة روان فتح الله اللطيف. طبعا روان بتبلغ من العمر تسع سنوات وتحفظ ستة عشر جزءا من القرآن الكريم وأيضا تحفظ, تحفظ تحفة الأطفال وتحفظ يعني بداية تحفة الجزرية وفازت في مسابقة الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية إذاك روان تفضل أخبرك إيه روان انت في سنة كام ان شاء الله ربع رابعه ابتدائي طب ممكن تعالى صوتك شويه وتقربي معايا كده باذن الله ربنا يبارك فيك تفضلي روان انت طبعا رابعه ابتدائي بسم الله ما شاء الله مين اللي بيساعدك روان في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى طنط منى بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيك وينفع بيك ان شاء الله طب يا روان يلا كده اقرئي لنا ايات البينات من كتاب الله تبارك وتعالى تفضل يا روان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاه ما أنزلنا عليك الكرآن لتشقه إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرر تشهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء والحسنة صدق الله العظيم بارك الله فيك يا روان ونفع الله عز وجل بك وأسأل الله أن يبرك طب روان كده إن شاء الله نفسك في المستقبل كده تطلع إيه في المستقبل قريب بإذن الله سبحانه وتعالى نفسك تطلع دكتورة طبيبة محافظة قرآن تطلع إيه ربنا بارك فيك يا روان بإذن الله سبحانه وتعالى وأسأل الله أن ينفع بك وأن يجعلك من أهل القرآن وخاصطه اللهم أمين يا رب العالمين أستاذنا الحبيب الدكتور محمد طبعا يقول الكاتب البلغاري برجلوس نعم إن من يقرأ هذا الكتاب أي القرآن الكريم يعلم تمام العلم أنه كتاب معجز ومعجز نعم ولا يستطيع أي إنسان بأي حال من الأحوال أن يكذب ولو حرفاً واحدا من هذا الكتاب نعم. حضرتك يعني ترى أعداء الأمة الآن يتكالبون عليها نعم. يعني أحدهم يقوم بحرق المصحف وثاني يقول أن هذا المصحف لابد أن يمزق والآخر يقول لابد علينا أن نمحه القرآن من العالم حضرتك أولاً تبين <تصفيق> لنا في عجالة ما هو الفرق بين المصحف والقرآن لأن كثير جدا من الناس سبحان الله يخلطوا ما بين المصطلحين وتبين لنا هل يستطيع أعداء الإسلام أن يفعل ما يريدون يريدونه مع أن الله تبارك وتعالى قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون وما هو الواجب على المسلم أن يفعله مع نفسه بكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم بسم الله الرحمن الرحيم أولا أوجه رسالة إلى كل الحاقدين إلى كل المارقين نعم. إلى كل المعتدين على كتاب الله وعلى رسولنا الكريم وعلى أمهات المؤمنين أقول لهم رسالة إليكم جميعا هؤلاء الأطفال الصغار خمس سنوات وسبع سنوات وسمان سنوات هؤلاء ومن عظيم الشرف أن أجتمع مع حضراتكم في هذه القلسة وكلهم بنات. بسم الله ما شاء الله. لا أقول رجال. لا أقول من الأولاد. بل أقول لهذا القس الذي قال سنعلنه حربا وسنمزق أو سنحرق المصحف أقول لهم هؤلاء بنات وليس رجال والأم مدرسة إذا أعدتها أعدت شعبا طيب الأعراق. عفوا أساتذة الكريم يعني إن شاء الله سوصل لحديث معك لكن معنا تصلت لي من الأخة أم معمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أختنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيكم وبارك الله فيك يا فيكم على هذا البرنامج اللعاء الله يوسع عليكم الناس إن نصلت إن بلعنا هؤلاء الفتيات الصغار حماهم الله راح حافظ حافظهم بس بهم الله ما في القرآن حول قول الله سبحانه وتعالى إنا نحن ذنبنا بكم وإنا لذي حافظون ونحن أنا أنا أنا ما أنا فليت تتضر حول كلمة حافظون فهل أه كلمة حافظون تحديد بعناعين إن الحفظ الأول من خيط حفظه والثاني المحافظ عليه حفظه أي حفظه كتاب المعنى من الضياع والتحريف أو المقط أو المسلام هذا هو المعنى الأول أما المعنى الآخر فهو في محافظة عباده الثانحين عليه بإكتداعه اقتداعاً برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان قرآن يمشي على الأرض نصحت عادل ما أن تصبحنا أننا واجبا نحن كتاب الله ليس في ذل ذي بمنطقة نعرفها في هذه الدرجة إلا أن واجبنا أكبر هو بأن نقوم بالقرآن حفظا قيام دراسة وفهم وتطبيقا وكل ذلك بحب دالعا اقتداءا برسولنا وفضله صلى الله عليه وسلم الذي كان القرآن يمشى برض وأميرة أسمناها قول لو عاد بنا الزمان لسميناه أم حضر أم صغري وقبل دخول ندرسه وكذلك مميتم أن أعلم أبناء حتى القرآن قبل دخولهم المدارس وحتى لو تأخروا كانت دراسية عن المنهج التعليمي المعروف في سبيل إكمال في ذلك القرآن وهذه مصيحة أقدمها لكل أمم وأب حديثي الأمم والأموة فإن أراد كل أمم أن يرى أبنائه على أحسن وأهم إخال وأحسن تربية وأرفع مستوى ثقافي واجتماعي ونفسي وتربري فعليه بهذه الخطوة التي نحمد الله عليها إذ نرى اليوم الكثير من الأبان دل إنه ها تأخذون الأبناء بأبنائنا لتحفيدهم وفعل الكريم فهمني أن لهم ولما هم يعدينا. أخترام أخترام معمر عفواً عفواً. أخترام بارك الله فيك. أمية أخرى لسمحني وهي أن أن نتكلم باللغة العربية. نعم. لا أسمعك يا سؤال سؤال بس معمر لحضرتك إن شاء الله تبارك تعالى ما رأيكم في هذه البادرة؟ التي قامت بها قناة الحافظ الفضائية بعقد مسابقة تاج الحافظات وهي القناة الوحيدة والفريدة التي تفرطتها المتنافسون جعلها الله قناة الحافظ المرسى بقين الأولين يا رب اللهم أمين يا رب العالمين وكدوة حسنة لأخواتها الفضليات والحمد لله أصبحنا اليوم أنت سنة كثر هذا بفضل الله ورحمته إنا نحن نزلنا بك وإنا له لحافظون بذلك الله خيرا وابارك الله بارك في الله, الله فيك واختنا العزيزة وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيك ويعني أشكرك جدا على هذا الاتصال م. والكلمات النفعة الجامعة أسم الله من شاء الله أحسنت الله نعم, نعم. نقول أن هذه بضاعاتنا نعم لكل أعداء الإسلام نعم وإن كانوا يستطيعون أن يقضوا على كل الأطفال في بلادنا فليفعلوا ولن يستطيع لا لأنهم سيحملون كتاب الله في صدورهم وليس في المصاحف كما يدعون أو كما يزعمون أستاذنا الحبيب عفوا عن المقطعة سبحان الله تحضرني الآن الكلمة للكاتبة والصحفية الإنجليزية أكيلي تشيرمين تقول أكيلي تشيرمين بدهول سبحان الله تقول إذا ظن الغرب أنه يستطيع أن يقضي على آية واحدة من القرآن فلن يستطيع بأي حال نعم. لأن من يتأمل حالة المسلمين يجد أن الأطفال يحفظون القرآن كابل الكبار فسبحان الله يعني ممكن طفل سبحان الله زي مثل هؤلاء الأطفال يعني نعم. كثير جدا من يعني الآيات القرآنية لا يعرفون ما معناها نعم. لكن سبحان الله عز وجل الذي علمهم كيف هز... يقرؤونها ويحفظونها ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل, فهل من مدكر فهذا من تيسير الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين اللهم نقول أن القرآن من أسمائه القرآن ومن أسمائه الكتاب الله. نعم القرآن يعني يطلى ويسمع كتاب يعني يدون ويكتب وهذا الفرق بين المصحف وبين القرآن فالمصاحف أو المصحف من عدة صحف ضمت بعضها إلى بعض فأطلق عليها مصحف ولذلك م. تجمع فيقال مصاحف ويتكلم العلماء عن البيع والشراء فيها نعم. في المصاحف ولا يتكلمون عن بيع القرآن سبحان الله نعم. لا يتكلمون عن بيع القرآن فالقرآن الكريم كلفظ حتى لا يجمع لا نستطيع أن نقول أن قرآنان أو, أو, أو, أو قرائين أو غير ذلك ولكن هو قرآن واحد سبحانك يا رب قرآن واحد أما المصاحف تجمع, تجمع. نعم. نعم ونستطيع نضع منها آلاف المصاحف ولماذا لأنها متغيرة في الأشكال وفي الألوان وفي الطباعة وفي عدد السطور نعم. وفي أشياء كثيرة فهذا الفرق بين القرآن وبين المصاحف نعم. والمصحف يجمع أو تجمع مصاحف والقرآن لا يجمع على الإطلاق نعم. القرآن نعم فضلاً بارك الله فيك دكتور محمد وطبعاً يعني نحن ونحن فذور متأهل العلم لا يفوتون أيضا أن يعني أه... نظر هؤلاء المتسابقات لعداء الإسلام نعم. وأيضاً للمسلمين يعني نعم. نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا نعم. يعني كثير جدا من الآباء ولما تتركون أبناؤهم بضينا بس برضو نريد أن نؤكد أن بعد هذه الرسالة لابد وأن نخبر كل من تعرض لكتاب الله والله لن يفلت أبداً من عقاب ربه ومولاه والله والله والله لن, يت... لن يحيد عن عقاب الله تبارك وتعالى ولن يتفلت منه وإن الله عز وجل ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم, لم يفلت. يفلت والذي فعله هذا أو يفعل هؤلاء لقد فعله المشركون قديما أيام رسول الله وكانوا يعلمون أنه الحق من الله تبارك وتعالى وينكرونهم يعني في عجالة خبيب ابن عدي رضي الله تعالى عنه أرضها لما وضع على الصليب وأرادوا أن يقتلوه وأن يمثلوا بجسده قالوا له أتحب أن تكون آمنا في بيتك وعندك الطعام والشراب ورسول الله أو محمد صلى الله عليه وسلم يكون مكانك قال لا والله ما أحب أن أكون في بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة في مدينته صلى الله عليه وسلم نعم. ثم وجه إليهم النداء وقال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا نعم. ولا تبقي منهم أحد فرقدوا جميعا على الأرض حتى لا تصيبهم دعوة خبيب نعم. لأنهم يعلمون أنه الحق من الله تبارك وتعالى برد برد فيك دكتور محمد واصل الله سبحانه وتعالى أيها المشاهدون الأعزاء تعالوا نستمع إلى المتسابقة الحافظة الماهرة هي المتسابقة إيمان مصطفى يوسف بالمناسبة إيمان أيها المشاهدون الأعزاء تحفظ سبعة أجزاء وتبلغ من العمر سبع سنوات وتحفظ طحنة الأطفال كاملة كما أنها فازت بالمركز الثالث على مستوى محافظة الجيزا في مسابقة الاتحاد الإقليمي للجامعات والمؤسسات هذه إزاحة لك إيمان حمد لله أخبرك إيه يا إيمان حمد لله ربنا إيمان انت في تفسنا كم من شاء الله ثانية يعني راحت إنت في ابتدائي بسم الله ما شاء الله طيب يا إيمان عايزينك كده بقى كده تقرأين آيات بينات من كتاب الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن أنزلنا إليك الكتاب حق عبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دوني أولي أمان عبده إلا ليقربون إلى الله ظلف إن الله يحكم بينه فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي هو كاذب كفا الله فيك يا إيمان وأسأل الله أن ينفع بك وأن يعلي من شأنك بسم الله ما شاء الله من شاء طبعا عايز منكم بقى طلب كده تسمعونا كلكم كده بصوت واحد تحفط الأطفال تختاروا ايه تحفط الأطفال ولا ألفيت ابن مالك الأول تحفط الأطفال طيب يلا نبدأ على بركة الله يلا تفضلهم أنا بس المايك كده مع, مع زهراء في أي. يلا نبدأ على بركة الله يلا تفضل. يقول <تصفيق> راجي رحمة وغفوري لمن ثلاث وشنزوري الحمد لله مصليا علاش محمد وعلي ومن ثلاث وعض هذا النظر المريدي بالنون نعود دي سميتوا اضافه الاتفاء اتشخين ايضا كمان اذ ولا طب والسماء احكام الله فيكم واسال الله نافع بكم طب حفزين طبعا الخريطه في التوحيد صح كده حافظينها كلها طيب ممكن تسم ت... يعني بصوت جماعي كده تقولونها أول ااا ما طلع فيها يعني اللي حفظها طبعا ااا سلما صح كده تحفظها زهراء طب ممكن ت تدمنيك لسلما يلا تفضلوا كده قبل أن تبدأ تدعو... أيها المشاهدون الأعزاء تأملوا جيدا في هؤلاء المتسابقات يحفظون متون كثير جدا من الناس لا يعرفونها ولا يسمعون عنها سبحان الله وقولوا بسم الله ما شاء الله يلا تفضل تفضلوا على بركة الله رحمة <تصفيق> القصدير أي أحمد المشهور بالدردير الأحمد لله مصر العنم الفرد الغني المجدي وأبضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكارش وآله وصحبه الأطهار لسيما رافقه في الغال آله عقيدة سنية سميتها القريدة الفهية لطيفة صعيرة لكنها كبيرة في العلم تكفيك علما إن تريد أن تكتفي أنها بزداد فنيتفي والله أجو في قابل العمل ونفع منها ثم قبل زالة <تصفيق> بارك الله في كنا وأسأل الله عز وجل أن يزيد كنا رفعة وعلوا وبهاء الله الذي لا إله غيره أنتم شرف أنتم شرف فأسأل الله أن يبارك في كنا أيها المشاهدون العزاء يعني حقيقة الواحد منا لا يجد كلمة يعني يقولها في حقهن إلا أن نقول بسم الله ما شاء الله وبارك الله في أبيهم وفي أمهم وفي الجمعيتهم التي يحفظون فيها في جمعية واحة الفرقان و في محفظهم و الله عز والجل أن يبارك فيهم جميعا شيخنا الحبيب شيخنا الشيخ محمد يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم و أيضا حديث روي من طريق آخر من حديث عند الله بالمنا耶ب بخاري من حديث أبي هرير رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي ليس في جو فيه جوفيه شيء من القرآن كالبيت الخارب ويقول الإمام محمد بن سيرين ناقلا عما قاله محمد بن واسع الإمام العالم كان يقول أيها الناس القرآن بستان العارفين فإنما حلوا منه حلوا في نزهة حضرتك توجيه إلى الجمعيات الخيرية وإلى مكاتب تحفيظ القرآن الكريم وإلى المؤسسات التي تهتم بتحفيذ كتاب الله سبحانه وتعالى توجيه من حضرتك إليهم لتتع... ليتعاونوا مع قناة الحافظ تلقى القناة الربانية التي رفعت شعار قرآن وسنة ما تقول له؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. المشاهد من هؤلاء من أهل الجمعيات والمحفظين لهذه القناة وما يحدث فيها من مسابقات لا يأل جهدا إن رأى ذلك إلا أن يساهم وإلا أن يشارك تحفيزا لمن عندهم من الطلبة وتحفيزا لمن عندهم من المحفظين وتحفيزا لمن هم خارج عنهم من المسلمين أن يشاركوا في هذه الجمعيات وأن هذه الجمعيات تشارك في هذه المسابقات وفيها تحفيز شديد جدا يعني أنت تنظر وتسمع إلى من يتصل يكاد يبكي فرحا مما يشاهد فهذه دعوة لأهل الجمعيات الخيرية والمحافظين القرآن أن يشاركوا في هذه المسابقات ففيها خير عظيم وتحفيز بليغ لكل هؤلاء الأمهات والآباء الذين يريدون لأبنائهم الخير وأن يخرجوا هذه الصمرة التي تقر بها عيون المسلمين وهي أيضا في نفس الوقت كيد للكافرين ونقول أيضا لمن أرد أن يحرق المصحف الجواب ما ترى أبلغ مما تسمع مشكلة شيخنا الحبيب كمان أن للأسف هناك أناس من بني جلدتنا من بني جلدتنا يعني يخرج أحدهم يقول أن القرآن الكريم فيه أخطاء نحوية ولغوية وأخرهم وآخر يقول لا يعني القرآن الكريم يعني كتاب أدبي هؤلاء يعني سبحان الله وهم من بني جلدتنا هل ترى أن هؤلاء لهم صدى هؤلاء مم. يعني المستغربون والمتغربون الذين يعني يقتاتوا على موائد المستشرقين نعم. فيرددون كلماتهم نعم. بدون وعي نعم. فهم كالببغوات نعم. يعني يقول ما لا يعي ويردد ما لا يفهم معناه نعم. هذا الكلام أصلا في طعن في دين هذا الشخص الذي يقول ذلك نعم. نعم. كيف يؤمنوا به كتاب معجزا؟ ومن كلام إله الحق سبحانه وتعالى ثم يقول فيها فيه هذا الكلام مثل هذا لابد أن يعني يقوم بين يدي عالم فيستتاب <تصفيق> في... فيعرفه حل شبهاته ثم يستتابعه والآذف بالله الله يخليك يا <تصفيق> شيخ محمد ربنا برك في حضرتك يا جزاك <تصفيق> الله خير أستاذنا الحبيب دكتور محمد يعني روى آه الإمام آه الحاكم في المستدركة عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل شيء شرفا يتباهون به وإن شرف أمتي القرآن الكريم وحدث عن الإمام العلم مالك بن دينار والإمام الزاهي طبعا هو تزهد بعد أن كان سبحانه عاصيا يقول رحمه الله أيها الناس ما زرع القرآن في قلوبكم إن القرآن ربيع القلوب كالماء تنزل على الأرض ربيع الأرض كلمة حضرتك وتوجيه توجهه إلى الآباء والأمهات نعم. والشباب والفتيات لتحفيزهم على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى نعم نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده إنه لأشد تفلتا من الإبلي في عقولها ونقول أيضا لكل المارقين والحاقدين أنهم إنما يشبهون أمثالهم من الكفار والمشركين الذين عاندوا مع علمهم بصدق هذا الكتاب وبصدق الرسالة والرسول صلى الله عليه وسلم يعني في عجالة في دقيقة واحدة كان النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم كان بأقرأ القرآن وكان يتسلل إلى بيته يسمع القرآن أبو سفيان ابن حرب وأبو جهل عمرو بن هشام وشريق بن شريق اب الاخنس ابن شريق والثلاثة على في ثلاث ليالي يجتمعوا ويتعدوا ألا يجلسوا مرة أخرى يستمعوا القرآن ففي آخر الليلة قال الاخنس ابن شريق لابو جهل ماذا تسمع أو ماذا سمعت قال ماذا سمعت ماذا سمعت لقد تنافسنا نحن وبنو عبد مناف الشرف أطعموا فأطعمنا وسقوا و... آه وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى تجاذينا على الركب وكنا كفر سيرهان قالوا منا نبي سبحان الله. فأنا ندرك مثل هذا فلم يؤمنوا لهذا العناد نعم. أو من أجل هذا السبب لك دكتور الحبيب نعم. شكرا لضيفي الجليليني أيها المشاهدون الأعزاء، أعتقد أنكم سعدتم كثيرا بهذه الحلقة وسعدتم بهؤلاء المتسابقات وبكلام أهل العلم. أشكركم شكرا جزيلا أيها المشاهدون الأعزاء، لأسعوني في ختام هذه الحلقة نتقدم بخلص شكر التقدير إلى فضيلة الشيخ محمد الحبيب الداعي الإسلامي شكرا لك شيخ الحبيب. كما أسمحوا لي أيضاً نتقدم بخلص شكر التقدير إلى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد راجح الداعي الإسلامي شكرا لك دكتور الحبيب. كما أسمحوا أيضا أيضاً نتقدم بالشكر الجزيء والعميق إلى هؤلاء المتسابقات الحفظات المهارات. سئلاً الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهن وفي أبائهن واحدة الفرقان على هذه المستوى الرائع كما أوجه لكم أيها المشاهدون الأعزاء شكرا جزيلا وعميقا على حسن استماعكم وانصاتكم مشاهداتكم لنا على أمل لقابكم في حلقة جديدة بإذن الله تعالى عونا أترككم جميعا في حفظ الله ورعايته واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وتقبلوا تحيات وتحيات إخوانكم في قناتكم قناة الحافظ الفضائية ولا تنسونا من صالح دعائكم دمتم جميعا في أمن وأمان ونصرة وحفظ وسلام عليكم جميعا من الله تعالى ورحمة منه وبركاته.